موقع رياض القرآن يقدم فريق جوال الخير يقدم لكم القارئ الشبل الحسن عبد الله برعية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإياك تبدو ما في. او تكفه يحاسبكم بهدا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير امن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن, بالله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا رفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا, إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين